بَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قوله فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَانِ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 ولبئس المهاد ومن الناس من يشغي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوث بالعباد يا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 اتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلّ من الغمام والملائكة يقضي الأمر فإلى الله ترجع الأمور